على اربعه اقسام الاستصحاب البراءة الاحتياط التخلية الاستصحاب كملنا البراءة البراءة قلنا على قسمين براءة عقلية وبراءة شرعية شنو الفرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية الفرق في الدليل إذا كان الدليل على البراءة دليلا شرعيا يعني رواية تقول رفع ما لا يعلمون فهذه البراءة براءة شنو؟ شرعية شرعي شرعي وإذا كان الدليل قبح العقاب بلا بيان قبح العقاب بلا بيان شنو هذا دليل شرعي ولا عقلي أحسنتم فالبراءة تكون براءة عقلية ولا نفس الشيء لاحظوا البراءة العقلية تعريفها يعني تعريف البراءة العقلية البراءة العقلية هي الوظيفة يعني وظيفة المكلف الوظيفة يعني وظيفة المكلف المؤمنة المؤمنة اكتبوا التي تؤمنه من العقاب عليكم التي تؤمنه من شنو من العقاب يعني شنو يعني اذا قبح العقاب قبح العقاب بلا بيان لم يصل الى العابد وجوب صلاه الجمعه ما وصل اليه صحيح المكلف لم يعلم بوجوب صلاه الجمعه وبعدين تبين لان صلاه الجمعه كانت واجبه السلام عليكم وهذا ما راح له صلاه الجمعه يوم القيامه الله يعاقبه على ذلك لا ليس لأن العقاب كبير بدون البيان بلا بيان، فاذن البراءة العقلية وظيفة مؤمنة مؤمنة شنو؟ يعني تؤمنه من الإيقاع أحسنًا، الوظيفة المؤمنة من قبل العقل، من قبل العقل يعني للدليل العقلي، الدليل العقلي شنو؟ قبح العقاب بلا بيان، مو من قبل الشارع، من قبل الشارع يصير البراءه شنو؟ شرعية. من قبل العقل يعني لدليل عقلي بلا قبح العقاب بلا بيان لدليل عقلي الدليل العقلي قلنا شنو قبح العقاب بلا بيان متى عند عجز المكلف عن بلوغ حكم الشارع ما قدر يأصل للحكم الواقعي عن بلوغ حكم الشارع أو وظيفة يعني عد المكلف عن أداء الوظيفة الوظيفة الشرعية اللي بذمته ما قدر يؤدي هذه الوظيفة الشرعية هنا العقل يحكم بالبراءه وين وظيفة المكلف إن شاء الله يكون التعريف واضح شرح التعريف يؤنى بهذا التعريف يؤنى يعني يقصد يعني يراد شو المقصود بهذا التعريف أن المكلف عند جهله بالحكم الواقعي يعني إذا جهل بالحكم الواقعي الحكم الواقعي يكتبه مثلا وجوب صلاة الجمعة إذا ما يغري بان صلاه الجمعه شنو واجبه ويئس من بلوغه يئس يعني يئس المكلف الضمير راجع للمكلف من بلوغه يعني من بلوغ الحكم الواقعي البلوغ يعني الوصول بلوغ الحكم الواقعي يعني يئس عن الوصول الى الحكم الواقعي والعثور عليه يعني على الحكم الواقع ضمير راجع للحكم الواقعي أو على الوظيفة الشرعية التي تعينها تعينها ضمير راجع للوظيفه الشرعيه له يعني للمكلف البراءة الشرعية يعني أفرضوا حديث رفع ما لا يعلمون ما شونه احنا عندنا روايات على البراءة أفرضوا ما عندنا روايات على البراءة جاء إلى المسألة المسألة شنو؟ وجوب صلاة الجمعة بحث وصحف عن الادلة ما وصل الى وجهو صلاة الجمة احتمال صلاة الجمة تكون واجبة احتمال تكون غير واجبة فهنا ماذا يعمل يعمل بالبراءة العقلية اذا ما تعدينا براءة شرعية فتاخد كيف حان فتوقف كله الرواية تقول رفع ما لا يـعلمون خلص اـ ما ندري صلاة الجمعة الوجبة فهي ليست دوجه علينا اما اذا لم تكون براءة شرعية حتى تعين للمكلف وظيفته الشرعيه او على الوظيفه الشرعيه يعني يأس من الحصول على الوظيفه الشرعيه التي تعين هذه الوظيفه الشرعيه من البراءه الشرعيه قلنا مع وجود البراءه الشرعيه لا يصل الدور الى البراءه العقليه فرضا ماكو براءه شرعيه ماكو حديث رفع ما لا يعلمون فيرجع يرجع من المكلف المكلف مشعبلي في مقام الامتثال الطاعه يرجع الى البراءه العقليه البراءه العقليه شنو كتبوا قبح العقاب بلا بيان هذا هو دليل على البراءه العقليه لتو لتعين هي ضمير مستتر راجع للبراءة العقلية يعني هذه البراءة العقلية ماذا تعمل تعين له يعني للمكلف تعين له يعني للمكلف وظيفته العقلية الوظيفة العقلية شنو البراءة البراءة المؤمن له له يعني المكلف المؤمن له يعني تؤمنه تجعله في أمان تجعله في شنو؟ في أمان من شنو؟ من عقاب الشارع بترك امتثال الحكم الواقعي لو هذا المكلف ترك انتثال الحكم الواقعي يعني لم يطع المولى في حكمه الواقعي في جهله بذلك يؤمن من العقاب يعني المولى لا يعقبه وفي ضوءه يعني بناء على ما بسرناه ندرك ان مجال البراءة العقلية ومرتب ومرتبتها ومرتبتها بعد البراءة الشرعية لان مع وجود البراءة الشرعية لا يصل الدور الى البراءة العقلية إذا إحنا حديث رفع مالا يعلمون خلاص بعد نفسي بالبراءة الفقيه يفتي بالبراءة إذا مثلا حديث رفع مالا يعلمون مو حجة عند عند إشكال مثلا أفرضه في سندي في كذا عند ذلك يأتي بالبراءة العقلية حجية وين حجية البراءة العقلية شنو الدليل على حجية البراءة العقلية قلنا قبح العقاب واستدل على حجية الضراءة العقلية بالقاعدة العقلية المعروفة شنو هاي القاعدة معروفة بشنو بقاعدة شيء قبح العقاب بلا بيان واصل من الشارع لازم يكون هذا البيان أولا صادر من الشارع ثانيا وصل إلينا أما إذا هذا البيان الصادر موجود في كتاب مدينة العلم للشيخ الصدور رضوان الله عليه وهذا الكتاب ضايع فهنا هل يمكن للمولان يعاقب العبد بترك العمل بهذا الحديث الموجود في هذا الكتاب الضائع قبح العقاب واصل. واصل بلا بيان واصل موقف واصل شنو واصل واصل من الشارع يعني واصل المكلف وخلاصه الاستدلال بها بها يعني بها بهذه القاعدة بها يعني بها بهذه القاعدة قاعد شنو قبح العقاب بلا بيان ان العقلاء يدركوا قبح عقاب الشارع لعبيده اذا لم يؤذنهم او يؤذنهم يعني يخبرهم يشعرهم بتكاليف اذا المولى ما جاي انا شنو اريد بعده نقدر عاتب العبيد ليش ما امتثلت امري لا العقل يدرك قبح عقاب الشارع لعبيده اذا لم يؤذنهم يعني لم يخبرهم بتكاليفه وخالفوها يعني خالفوا هذه التكاليف اللي ما اكبرهم بها يعني المولى جالس والعبد جالس على ثمن الاستعداد بالانتفاع فازمر المولى قام ومرض عبده يقول ليش طلبت العبد قال ليش ما راح الآن يجيب الكتاب فقال اللي ما جاب لك الكتاب صحيح فإذن قبح العقاب بلا بيانا إذا لم يؤذنهم بتكاليفه وخالفه وخالفوها يعني خالفوا العبيد يعني الواو بمعنى العبيد هو الفاعل ها الضمير رجع للتكاليف أو, أذن أو آذنهم بها آذنهم بها يعني أخبرهم بها او اذنهم بها يعني اكبرهم بها اما اذنهم بها اما اذنهم بها بها يعني ولم تقل اليهم ولم تقل إلينا إلى الى العبيد المولى كتب رسالة الى عبده وفي هذه الرسالة امره بان يأتي له بكتاب يشتري له كتابا الرسالة ما وصلت للعبد مو التقصير من العبد العابد الصحاط عن الأدلة عن أوامر المولى ما لديه أو آذنهم بها يعني بالتكاليف ولم تصل إليهم يعني إلى العبيد بعد صحصهم يعني صحص العبيد عنها يعني عن التكاليف واختفائها يعني اختفاء التكاليف عنهم يعني عن العبيد مهما كانت أسباب الاختفاء يعني مثلا الرساله ما وصلت لوجود ظالم مثلا لعروض مثلا حادثه طبيعيه مثلا وما اشبه ويأسهم يعني ياس العبيد عن بلوغها يعني عن بلوغ التخاليف اذا العبد قام بما عليه يعني جاء عند المولى فحص عن الاوامر المحتمله ما لقي شيء عند عدم وصول البيان هل هناك عقاب بالترك لا العقل يحكم بقبح شنو عند عدم وصول البيان وهذه القاعدة مما تطابق عليها العقلاء تطابق يعني اجتمع عليها عليها يعني على القاعدة العقلاء يعني جميع العقلاء قالوا بذلك يعني انتم لاحظوا حتى مثلا في الدول اللي ما يعتقدون رب العالمين دولة الشيوعية مثلا في روسيا اذا اكو اوامر من قبل الرئيس من قبل المجلس مثلا وهذه الاوامر ما وصلت للشعب يعني لا اذاعوها لا بالصحف كتبوها <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله هل يمكن للدولة ان تعاقب الشعب ليش ما امتثلتوا هذه الاوامر يعني المفروض الامر يصل للشعب عبر مثلا اذاعاتي في مثلا التلفاز عبر مثلا نشره في الصحف او ما اذا شوفوا هذه القاعدة يعني قاعدة قبح العقاد بلا بيان قاعدة قبح العقاد شنو بلا بيان مما تطابق عليها العقلاء على اختلاف ملالهم ومذهبهم المليات المختلفة القوميات المختلفة ومذاهب المختلفة وتباين ادواقهم ادواق العقلاء كل كل واحد كل مجموعة جنبوق خاص الذوق العربي ربما يختلف عن الذوق الفارسي ربما يختلف الذوق الاسلامي عن الذوق غير الاسلامي ومستوياتهم مستويات الأقلة تشوف مثلا بعض أساتذة جامعيين علماء افاضل البعض الآخر كتبه الكل يفهم هذا الشيء الكل يفهم بأن العقاب قبيح بلا بيان وتشعب أزمانهم الأزمان المختلفة الأزمنة المختلفة متشعدة يعني في الصدر الأول من الإسلام في الصدر الثاني من الإسلام في زماننا هذا الكل متفقين على قبح الإقار ذو لبيان وبيعاتهم المختلفة البيئة يعني منطقة اللي يعيشون بها المنطقة اللي يعيشون بها مختلفة لكن هذه المسألة مما اتفقوا عليها هذا تمام البحث في البراءه اما البحث في الاحتياط الاحتياط في فكس مينيت اما احتياط شرعي واما احتياط عقلي ولكن في الدلاله على عكس البراءه البراءه تقول يعني تقول اذا شككت فانت بريء يعني ذمتك بريء ما فع عليك تكليه. الاحتياط يقوله بلجوم التفليل شلال مثلا افرد على الانسان ان يصلي متجها الى القبلة لو جاء في مكان وما يدري القبلة من وين ما يدري القبلة من وين شنو عليه علي بالاحتياط عليه بالاحتياط يعني يصلي الى الجهات الارضع يصلي الى الامام و الخلف الكلف اليمين و الشمال. هذا يسمى بالاحتياط شف شنو الفرق بين الاحتياط الشرعي والعقلي إذا الدليل على الاحتياط دليل شرعي يصير الاحتياط شنو ليك أخوك دينك ساحتك لدينك هذا هو الدليل هذا يسمى بالاحتياط الشرعي الاحتياط العقلي شنو ما يذل عليه العقل الاشتغال اليقيني أحسن شو. يستدعي البراء اليقيني الاشتغال اليقيني الاشتغال ذمه الذبح يقينا بالصلاة الى القبلة هذا الاشتغال اليقيني يستدعي البراءه اليقينيه لازم يصلي الى اربع جهات طبعا في الموارد الممكنه اما ذبح الحيوان نحو القبله هذا كمان الواحد واحد اربع مرات يذبح الحيوان الواحد رب في هذا المورد الاحتياط مو عقلي يعني العقل لا يمكن ان يامرنا بالاحتياط فالاحتياط ساقط منوار الاحتياط الاحتياط يقسم الاحتياط ايضا أيضا يعني مثل ما قسمنا البراءات الى قسمين هما الاحتياط الشرعي الاحتياط الشرعي شنو دل الشرع على الاحتياط والاحتياط العقلي يعني ما دل العقل على لزوم الاحتياط ان الشرعي تعريفه الاحتياط الشرعي هو حكم الشارع بلزوم الاتيان بجميع محتملات التكاليف أكتب الصلاة نحو الجهات الاربعه الصلاة نحو الجهات الأربع بلزوم الاتيان يعني أن يأتي المكلف بجميع محتملات التكاليف. محتمل يكون التكليف نحو الأمام، محتمل يكون التكليف نحو الخلف، محتمل يكون إلى اليمين وإلى اليسار. لازم نأتي بالجميع يعني نصلي إلى الجهات الاربعه او اجتنابها اجتناب جميع المحتملات يعني هذا بالنسبه للحرام يعني شنو يعني هذا الماء بما نجس او ذاك الماء هسه احنا نريد نتوضا علينا ان نتوضا بماء صالح يعني الماء الاول والماء الثاني اكو علم اجمالي بنجاسة احد الانائين اما هذه الدار مغصوبة او تلك الدار مغصوبة يجوز نشتري واحد من الدارين لازم نتأكد فاذا علمنا بالعلم الاجمالي لازم نجتنب المحتملات كلها او اجتنابها الضمير جعله محتملات ومحتملات التسليف هذا الاناء وذات الاناء علينا ان نجتنب الجميع بالنسبة الى المخارمات رفتش لون بالنسبة الى الواجبات نأتي بالجميع بالنسبة الى المحرمات نترك الجميع عند الشك بها يعني بالمحتملات شك بها يعني بالمحتملات او عند الشك بها الضمير راجع للتكاليف عند الشك بالتكاليف عندما يشك الإنسان بالتكليف الشرعي والعجز عن تحقيق واقعها يعني واقع التكاليف الضمير راجع للتكاليف مع إمكان الاتيان بها جميعا طبعا مع إمكان الاتيان بها يعني بالمحتملات بها يعني بالمحتملات جميعا أو اجتنابها جميعا يعني ممكن أن يشتنب هذا الإناء ويشتنب ذاك الإناء ويتوبى بإناء ثالث عند ذلك الدليل يأمر بالإحتياط اما مثل ذبح الحيوان ذبح الحيوان نحو القبلة ونحن ما نذهب القبلة من وين هل يمكن ان نأتي بجميع المحتملات يعني نذبح الحيوان اربع مرات يصير؟ في, في, في هذه الحالة يسقط الامر باتجاه القبلة اذا الانسان مضطر الى ذبح الحيوان فيذبحه الى اي جهة يعني حجيته يعني ما ذكر الفقهاء هذا من موارد القرآة لأن القرآة يحتاج إلى عمل الفقهاء حجيته حجية الاحتياط الشرعي الذي يذهب إليه أكثر علمائنا قالوا بأن الاحتياط الشرعي مو حجة وإنما الحجة البراءة يعني إذا واحد شك في أن مثلا صلاة الجمعة هل هي واجبة علي ام لا وش ما صحف عن الأدلة ما وصل إلى نتيجة مقنعة فهل هنا مورد للبراءه أم مورد للاحتياط البراءه ماذا تقول تقول صلاة الجمعة مو واجب عليه الاحتياط شي يقول صلاة الجمعة مو واجب عليه الفقهاء الذي يذهب إلي أكثر علمائنا يعني علماء الأصول هو أن الاحتياط الشرعي ليس بحجة ليس بحجة يعني مو واجب الأخذ بالاحتياط ليس لعدم النهوض يعني قيام أدلة وافية بإثبات حجية الاحتياط الشرعي حجية هي الضمير للاحتياط الشرعي يعني مثلا أخوك دينك فاحتر دينك الفقهاء قالوا بأن معنى هذا الحديث أنه الاحتياط حسن مو الاحتياط واجب الاحتياط شنو حسن مو واجب هذا هو الاحتياط العقلي أما الاحتياط هذا والاحتياط الشرعي أفضل أما الآن فالبحث يكون حول الاحتياط العقلي، الاحتياط العقلي. شنو تعريف الاحتياط العقلي؟ تعريفه الاحتياط العقلي هو حكم العقل بالوزوم الخروج، الخروج عن شنو؟ عن قهدة التكليف المنجذ. قهدة التكليف المنجذ. المنجذ يعني التكليف النافذ في رقبة المكلف. المنجد يعني الان الان موجود في ذمتي العقل يحكم بشنو بان الاشتغال اليقيني يستدعي البراءه اليقينيه تردن كتب الاشتغال يستدعي البراءة هذا معنى لزوم الخروج عن احجيه تكليف المنجد الاشتغال يستدعي البراءة اليقينيه يعني لازم ان يخرج المكلف عن اهدة التكليف اهدة التكليف يعني عن ذلة التكليف يخرج يعني ذا اداء الواجد اردت شون لها العقلية طبعا حجيته حجية الاحتياط العقلي استذل على على حجية الاحتياط العقلي شنو اولا بالقاعدة العقلية القاعدة العقلية هذه اللي كتبتوها المعروفة بقاعدة الشغل الذمة اليقيني يعني الاشتغال اليقيني شغل الذمة اليقيني يعني شو يعني أنا في ذمتي الصلاة نحو القبلة ذمتي مشغولة بذلك واضح شغل الذمة اليقيني كتبوا بالصلاة نحو القبلة الصلاة نحو الجنو القبلة يستدعي الفراغ اليقيني الفراغ اليقيني إيش يكون بالجهات الأربع سنتون بالصلاة نحو الجهات الأربع أما إذا عن الصلاة بجهة واحدة فقط هل يحصل البراء اليقينية لا إمال صلاتي مو نحو القبلة وإنما على عكس يستدعي الفراغ اليقيني وذلك بالصلاة لحو الجهات الاربع وهي من القواعد التي تطابق عليه عليها العقلاء. شوفوا هذا حركات اللي نخليه يعني مو دقيقة. شنو هنا مكتوب؟ اللي تطابق عليها. تطابق عليها العقلاء. عليها يعني على شنو؟ على هذه القاعدة. وصحوها. صحوها يعني معنى القاعدة. ان ذمه المكلف المكلف من جنابكم مثلا اذا اشتغلت بتكليف تكليف, تكليف الصلاه نحو القبلة الصلاه نحو القبلة يقين يقين, يقين احنا مش هذا الشيء حيث اذن المؤذن عندما يؤذن المؤذن مؤذنك الشغل بصلاه نحو القبلة كان على لا أن يفرغ, ان يفرغ ذمته ان يفرغ الإعراض يفرغ ذمته مما اشتغلت به من التكليف التكليف التكليف يتبوص صلاة حوال كبلا ان يفرغ ذمته يعني ذمة المكلف مما يعني من الواجب الذي اشتغلت به اشتغلت به شنو المين البيان من التكليف, التكليف التكليف والصلاة نحو الكبير شلون يفرغ ذمته بالشكل الذي يحصل له يعني للمكلف اليقين بفراغ ذمته من التكليف يعني من الصلاة نحو الكبير هذا الشكل شلون الشكل الصلاة على الجهات الأرضى كتبه بالشكل كتبه وذلك بالصلاة نحو, نحو الجهات الاربعه بالشاكل اكتبه بالصلاة نحو الجهات الاربع بل ما صح يعني لو شك بين عنا القبلة اما من اليمين او من اليسار بعد ما يصلي نحو الامان والخلف. بالشكل الذي يحصل راي ان فراغ بالشكل الذي المهله انه تعلم لان ذمك شاك طرغت طرغت من الشكلين بالشكل الذي يحصل لو المثلف اليقين بفراغ ذمته من الشكل هذا هو الدليل الاول على الاحتياط العقلي الدليل الاول شنو الاشتغال اليقيني يستدعي البراءه اليقينية الدليل الثاني وبقاعده وجوب دفع الضرر المحتمل دفع بالاحتمال يعني شنو يعني احتمال صلاة الجمعة تكون واجبة وانا ما رايح اصلي يوم القيامه الله يعاقبني وبقاعده وجوب دفع الضرر المحتمل فاقبار المحتمل فنحن ندفع هذا الضرر المحتمل يعني تجنبا لهذا الضرر المحتمل نفسي بالاحتياط ليش الفقهاء يقولون الاحوط وجوبا تقليل الاعل لان احتمال حقيقة الله عز وجل اراد تقليد منوء الاعلام فاذا انا غير الاعلى اكو ضرر في يوم القيامه الله يعاقبني فلذا ليس يفتي الفقيم بالاحتياب يفتي ليش لوجوب دفع الضرر محتمل وفقوها يعني معناها ان العقلات متى احتمل الضرر في شيء العقل اذا احتمل الضرر في شيء يعني هذا الماعون احتمال بيكون سم <تصفيق> <معنى تصفيق> يعني ما عليه هو معناه معنى هذه القاعدة يعني توضح لهذه القاعدة القاعده صحه المعده ان العقل متى احتمل الضرر في شيء يعني احتمل ان هذا الماعون هذا الضرف يكون فيه السم هذا الاكل يكون فيه السم الزم بتجنبه العقل يحكم بشنو؟ بلزوم تجنب هذا الضرر. يذكر ان السيد المقدس الشيرازي رضوان الله تعالى عليه في المرة جابوا له موي من بعض الزوار كانوا يجيبون له احيانا اكل وهديه للسيد فجابوا بضرسي موي للسيد تشريف فالسيد في مره امر بان هذه الاكله لا يأكلها وان يعطوها للهره فعندما اكلت الهره ماتت الهره فتبعينا نوفيه الصوم شنان جايدية حتى يسموننا السيئة فاحتمال الضرر المحتمل شنو يصيب واحد احتمل ان في هذا الضرر صوم يجوز ان يأكل من هذا الضرر لا يجوز وفقوها ان العقل متى احتمل الضرر في شيء الزم بتجنبه يعني لازم يتجنب هذا الشيء واستحق صاحبه اللائما اللائمان اللوم لو اقدم على وصادف وقوعه فيه يعني في الضرر الضرات واستحق صاحبه يعني صاحب العقل اللي هو المكلف صاحب العقل من هو المكلف اللائمتان اللوم لو اقدم عليه يعني على الضرر عليه يعني على محتمل الضرات عليه يعني على محتمل الضرر وصادف وقوعه يعني وقوع المكلف اللي هنا اللغوي يرجع لصاحبه صادف وقوعه يعني وقوع صاحبه اللي هو المكلف فيه يعني في الضرار اذا هذا يسمى بشنو هذا يسمى ب الاحتياط العقلي الاحتياط العقلي شنو الدليل عليه سليمان الدليل الاول الاشتغال اليقيني يقضي البراءه اليقينيه الدليل الثاني شنو هو ان دفع الضرر المحتمل شنو واجب وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين